فالضوء بأي يكون على خصاله الطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا بعه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فأولى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 وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم بقاعة الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفات Allah Rabbı ve Laa alaladdin, La yedidun لهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولى وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينسقون إن السبيل على الذين يستأذنونك وهم أونياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وقبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون